والجاهلون قاحوا سلاما والذين يميتون لربما واستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله منه ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف لهم عذاب يوم القيامة ويخلج فيه مؤانا إلا مؤمن سنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزرور كروا بآيات ربهم لم يخلوا عليها صموا وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أسوأ جما وذرية لنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغفران بما صبروا فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ ربي لو لا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما